أيها الأحبة أيها الأطاضل يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل أنفق أنفق عليك هذا وعد الله ووعد الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغثرة منه وفضلة والله واسع عليم حبيبي في الله أن تصدق وعد الرحمن أن تصدق وعد الشيطان لا لا لا انا على قيم أنك مصدق لوعد الرحمن ومكذب لوعد الشيطان أنفق ينفق الملك جل جلاله عليك وإلا هو رب الكعبة ستترك المال كله رجل من أهل الفضل من الله عليه بالأموال هذا الرجل أنجب ولدا وبنتا سافر الولد إلى دولة عربية وأصر أن يكون نفسه بنفسه مع أن الله قد أغنى والده من أوسع الأبواب ومن أصناف المال وتزوجت البنت وخرج هذا الرجل إلى الأسكندرية يوما وفي طريق عودته انقلبت به السيارة فماتت زوجته وأصيب هذا الرجل بشلل كلي كامل لم يتحرك فيه عض من أعضائه إلا الرأس لا إله إلا الله ونجى الله سائقة المهم في حجرته الخاصة سرير اخر يقول هذا السرير للسائق تصور البنت قال لها زوجها يا نيابوك فقال والدها الكريم اذهبي إلى زوجك فوأولى بك مني وتركه ولده إلى دولة عربية ولم يبقى عنده إلا الساق يطعمه ويشربه ويدخل أعزكم الله دورة المياه ويطهره بيده يقسم لي هذا الرجل بالله وهو يبقى قل لي والله يا شيخ محمد أبقانين في ليلة من الليالي ومن طول النوم أصيب بقرح الفراش المعروفة فأود أن أحك جزءا في ظهري عوز يهرش بول وأنظر إلى السائط ينمعي في نفس الحجرة لكنه معي من الصباح الباكر يخدمني يقول أستحي أن أنادي عليه وأنا أراه يغط في نوم عميق من تعبه معي طول اليوم قل أستحي أن أقضه يقول فأبكي وأنا في فراش المربط لا يعلم حالي إلا الله ويقسم بالله يقول والله والله أمتلك سيولة فقط أكتر من مئة مليون دولارا غير العقارات والأطيان والأراضي يقول أبكي لا يعلم بحالي إلا الله نفسي أحك ظهري نفسي أهرش يقول فقول مين اللي ياخد المئة مليون دولار ويردلي إيد وحدة أهرش بها الحتة اللي أنا عاوزها وبعدين يبتسم وقول لي تسدى يا مولانا هرشة وحدة بمئة مليون دولار آه يا فقير انت من تشعار في النعم اللي انت فيها ومن تشعار في الفضل اللي انت فيه نعم اعلن فضل الله عليك وان تعدوا نعمة الله لا تفسوها ان الانسان لا ظلوم كفار مني لك عمده من سراب فيه <تصفيق> دوم